هل من لوان贝ام الإحسابة النية هم لوانز من اللية هل لا نيةلا الإحساب ولا إحساب년 لا Benкам أantage مثله فيها شيء من غموم لكن أوضح منها ما يتبق هل يزم من أجل تحسير الصدقة على نفسه الأجر أَو تحسير لأجل الصدقة على الغيج سواء كانت مالية أو غير مالية هل يزم منها النية مطلقا شو ما معنى النية هل النية معناها تجديد النية او معناها استقصاب النية في الاصل مثل ما نقول في سيام رمضان سيام رمضان معروف ان المسلم الاصل يدخل رمضان فهو, فهو نوع من سوة هذا هو الاصل ومن هنا اختلف العلماء هل يلزم ان يجدد النية لكل ليلة او لا يلزم الراتح ملا يلزم في جديد النية لماذا؟ أصره منذ دخل رمضان وهو عارف أنه في هذا الشهر الكريم الذي يصام لله احتسابا لله هذا في الجملة قد أحد يصوم مفعار قد يكون أحد يصوم مجرد نفع دنيا هذا ما أسرى ما أن ندخل فيه إنما نقول في المسلم الذي صام رمضان احتسابا إنما يستصحبا منه فكذلك لما تعالى تصدق الصدقة الراجح فيها أن المسلم الذي عرف ان ان صدق اجره ابتداء عرف ابتداء هذه القاعده لم يجهلها وهو غني من لم يجهل أن صدق فيها اجر فشعوره ذلك كان في التجديد النيه هذا ان شاء الله وهي كل الله ان الناس حرك ويدفن المثاث على كثير منهم والشك فإذن المسلم إذا كان في قرارة نفسه أنه يتصدق من أجل أن يكسب الأجل من الله ويحسن للصوت بسادر لله يتصدق وينفق على نفسه وعلى غيره يفعل المعروف بسادر لله يريد بذلك وجه الله هذا الأصل إذا كان في قرارة قلبه فلا ينزم أن يجد دنيا عند كل ذائع معروف لأن هذا في الحرج ويجرد ذلك عبده أقرب للبدعة أنا أقول البدعة لأن بعضها لأن يراه أنه شرق فما تستطيع أحدهم لكن هذا فيه صعوبة في عانة عبدالله لكن قد يقول بعض المؤمنين الذين يغرقون في الجهل والإعراق حتى وإن كانوا في ديئات متعلمات هؤلاء قد يكون منهم من لا يستفصد الأجل والاحتساس فهذا النوضى الله أعلم أنه لا يوجد نعلم الصدقة إذا كانوا صدقة بالمات عند بعض الناس والمصادمة هذا الصدقة قد يلد الاستثناء لكن في علوم الصدقات اللي هي الدشر والتشريخ والتهرير والكلاوة القرآن والأسان للناس والأشاء السلام والسلام الضيط وحقوق الجار وحقوق الأفرادين اللي الأصل في عمل المسلم اليومي هذا كله من الصدقات بالمحكم العالم هذا عملنا مآخر فرق بين من صدقته دائما يعني يتحدثون يوميا أو في اليوم أكثر من مرة تخرج منها أنواع الصدقات حتى المالية هذا البعض المنفقين من الصدقات يجب أن أتحدث منه خير كثير على أيديهم وعلى أيدي نوابهم وعلى أيدي من يعني يخبرونهم في أنطار هذا ليس نقول يلزم أن ينوه وأن ينوه نوابهم وأن, وأن ينوه من أسندوا هذا العمل في حرج والله دفع الحرج عن الأم هذا ما ذكره صفحة والسكين قال هذا الحديث كله يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يتاب عليها الزارع والغارس ونحوها من غير قسم لأن ذكر الزراعة والغارس وأنها من الصفحة الزارع وغارس ونحوها مغيطة شمالية وكذلك أظن أن يكون لما رأيته وراءه في حرام أثناء عليه ويجر كذلك وراءه في حلال كان يهجر ودل ظاهره على أن يوجر في إخيان أهلهم بغير نيو فإن, فإن المبعض لأهل كالزارع في الزرع الهاتف. إذن اشتراط النية على نحو زائم لا يدل عليه هذا النصوص لما النصوص جائز في نسب قوله صلى الله عليه وسلم يحسن شبهة فمثل قول يتبتغي في وجه الله إلا أجهد لأن المسلم غالبا يبدغي وجه الله في شائر أعماله إبنى المترب من شاء الله سلامه الزعيد عن السبيل الزعيد عن حام الاستساب اللي عنده غفلة متنافية هذا معنى قد يكون إحتاج لأن يجدد في, في طلبه أمية وللعزل على الصباح فهذا استثمت وعن ذكر هذا الظليل نأجل للثالث والساسين فالفجع لذلك أي الآية قاله عز وجل لا ترى بكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة الأموار أو إسلاحهم بين الناس ومن يقع الزالج اعتغاء مرضاك الله في فوق المكتير أذرا عظيمة ذكر هنا اعتغاء مرضاك الله واتغاء الله يقول كما يقال في الحديث واتغاء رجل الله ويعني يستقر في قلب المؤمن الموفي المؤمن صالح فكل في قلبه افتراء وإن شاء الله أفعى فتجديد المية لقلبه أعضا لأجله لكن وما ذلك إنه ما زال من هذه الحال فإنه إن شاء الله على أجل جاء الآن من موعد ثاني من صدقه يعني صدق غير المالية ما هو على الانسخ ذكرته له يعني يسمى صدقه وإن كان ليس بنفسه غيره تطبيق والتهليل والتحليل والتحليل والاسترطاب والمشي الى المساجد انا احو الى الذكر وبهذا ننتهي نتعليق على هذا الحديث امان شاء الله صلى الله عليه في الحديث. الحديث ان كان لكم يجب في هذا المنهج ارجو المناخ البرس لكم نعم كل السواق احيانا تفعل شيء هو ما استدقت تظن انه لا ينتقل وقد لا ينتقل للآخر ام هذا كفتك ما ينزل ان نفعل هذا امر العزيز الهول يطرق المهم ان المسلم غالبا ما يتسبك الا بامر يرى في نفسه انه اذا كان في غارب ليس ايه ايه ايه ايه ايه معناه انك اصلا ما ويعملك لله قل ان الصلاة والنسك وان حياة لله رب العالمين هذه القاعدة اللي عليه عليها مسلم الموحدة المستقيم خلال بعض هذه الجدع الذين يعني عند الاحتساب والاحتساب عندهم الخوف واحتسبون امور الله ويجي الله ويضمونها لله لا نقصد هؤلاء نقصد المسلم اللي حق او على منهج الكريم هذا أصل في جميع أحمالك أنها لو أنت إلا بقي هل ينجم أن يثبت شيء هادئ في كل عمل بكل هذه الخارج لكن قد يكون في مفردات الأعمال شوان مفردات الأمان يعني موقف ليس معتاد صدقة جاءت على وجه طارئ هل تحتاج إلى أن يكون فيه منيه أما الصدقة لو أن كان هذا التعديد في نظر لكي الصديقات الروتينية من عملك اليومي ومن عمله اتجاه الاخرين اليومي او يعتار, يعتار ويتكرر فهذا اطلا انت غالبا ما عملته الا يمدع في قلبك شب الخير والنفس والانتكاق الله يعلم نعم ما ادلهادي ادلهادي ادلها هل هل هذا دفع من هو مشروع؟ فأظن يسر على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بنوع من الصدقه وهو الاطعام لرجل من اهل الفقر. طلاب بماذا؟ 11 اشهر. 11 اشهر وعلم هل يقبل؟ لا يبدو لي والله واعلم ان كان هناك سيسا قصير باش الاسطدان الاول وهلاك ان اذا كان دفع الضرر عن اصطدق لدفع الضرر عنك مما هو مشهور وسائغ لك سرعا ففي لي اجل شيء لانه ما اصطدق على الناس لان اصطدق على الناس في جلب الخير دفع النفع ودفع الشر في جلب الخير ودفع الشر توقف السؤال؟ نعم طبع ايه الحزن الذي الذي يقع من حزن الارض لا شك انه يحدث للمسلم ولا غيره لكن الحزن الذي يقع ليس من كتاب ولا قدر اما من الحزن على الميت فالحزن على هو قوى قوى مثلا امر مشروط فهذا لا, لا, لا حرج فيه لكن لا يكون حزن دائم والله اكبر نعم والآن ننتقل إلى كتابهم العلوم والسجم والحقيقة جاني استراحة محددة لكن مع ذلك أعتبر هذه آراء طرفية أنه نستمر على ما رحلنا عليهم فيها الكتاب أفصيلا ومع ذلك في هذا الدرس سنسير على المنهج الأخير لانتقاء مواضع من الحديث التي يعني تعتبر صوني لموضوعات الحديث قلنا إلى حديث السادس, السادس والعشرون سادس عن إبي هريرة رضي الله عنه قال طارق صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليهم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعجل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في جاذته تتحميله عليها أو تربع له عليه مساعر صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطة تمشيها إلى الصلاة الصدقة وتميط الأذى عن الطريق للفضاء هذا الحديث ورد, ورد بأقاظ عديدة كلها جاءت على سبيل برب المثل ليس على سبيل الحظ لأن ما يجب شكره لله عز وجل لا يتناهى سواء في زيادة النعم أو في كلياتها والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب مثلا بأهم بأبرز ما يعرف الناس من النعم الظاهرة في الإدسان وهي أعضاء المخاصر هديك مثل وإلا كالإنسان يجد من نفسه من نعم الله عليه ما لا يحصى لو جلس طلعونه نحصي نعم الله عليه ما عدى في كل أحوال في جسمه وفي روحه وفي نفسه وفي عواطته وفي مشاعره وفي تقلبات أحواله منذ أن يولد إلى أن يموت لكن هذا جاء على الحديث بضرب المثل في الأمور الواضحة البينة وهي هذه الأعضاء في الإنسان فإن الإنسان لو تأمن لو وجد كل عبغ ينثل نعمة سبرى من الله عز وجل هذه النعمة تحتاج إلى هذا عمر الأمر آخر إنما أشار إليه الإساء والسلم منه شكر الله عز وجل هذه النعمة من أنواع الشكر ليس على سبيل المكافأة بل على سبيل التفضل والإنعامها الله عز وجل لأن للمؤمن لو جلس طور عمره على أعلى ما يرضى الله عز وجل من العبادات لو جلس طول عمره على المشروع الذي يرضى الله عز وجل من العبادات يعبد ما, ما كافأت هذه العبادة نعمة التوفيق لها التوفيق لهذه العبادة بحد ذاته من الله عز وجل لا تكافئها العبادة طول العمر فكيف إذن بالنسائر النعم المجالة وحدها لا يمكن كافئها الله لول الله ما تدين ولا أصدقنا ولا أصدين لكن جاء هذا على سبيل المثال وسبيل بيان فضل الله عز وجل على عباده بأن جعل هذا الزب البسيط من الإنسان هذا الزب الضعيف جعل الله عز وجل شكر اللعب لفضله ومنه ذكر الشيخ المال الإنسان فيه 360 عظمنا أيضا على سبيل المثال قد تزيد خططا بعدك في شافة الجسم قد تزيد عن هذا الكثير لكن ربما يكون هذا هو المشهور عنده الناس كل نعمة من نعم الله تحتاج إلى صدقة وهذا الصدقة نوعها من رجل السلمة إلى عدة أنواع سأذكر نماذج منها أو نعرض نماذج منها كما ذكر أشهر. ذكر أكثر من 20 نوع من رجل العبادة القلبية واللسانية وأعدادة الجوارع على سبيل الشكر لله عز وجل لكنه بدأ بالصدقة لأن الصدقة هي مستاح استعداد القلب للخيرات لأن الصدقة تجر إلى أخيرات كثيرة الصدقة تقضي على الشح والصدقة هائرة تلين القلب الصدقة تحرك في الإنسان العرض على الآخرين الصدقة غالبا تنطلت من الإخلاف غالبا لله عز وجل قدقى انتجاع من نفس الإنسان مما يملكه إلى إعطاء الآخرين فهذه جماع الصد وإلا فذكر نبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الشكر كما سيأتي ثم قال فمن لم يجد يأمر بالمعروف لنا المنكر هذا الثاني من لم يستطع يرفع عظم عن الطريق وهذا جاء بعجة الصال ناطق عن الطريق ونحوله من جاء على سبيل المسك رقع العظم هذا على سبيل مثال وإلا فالإنسان يجب أن دائما أن يموت أي أذى يعترض الناس في طريقهم وبالمناسبة هدى المشير الواهرة حقيقة مؤسسة في هذا الوقت وهي اكتكالية الناس وعدم مجالاتهم برفض الأذى عن الطريق الآن الأذى عن الطريق يتسبب في مشكلات عظمى حوادث مروحة يعني ما يحدث في الطرق السريعة في السوائر أحيانا من معوطان يجد الكثيرين منها يرونها ولا ينحذفون خاكنا في إزالتها أو في الاتصال الجهات المسؤولة من إزالتها وكم يحصل بها من الأذى حق الطريق أيضا من زوانب عديدة أفرحة. من في حق عادر السبيل وأذكر من قفط ما تذكرون مثل هواتف فكان أحد إيرانا يقول بأنه تعطرف عنده عجلة في الطريق السريع بين الطصيم و الرياض فيقول بأنه جلس من البحى واقفا يستجد الناس يطفون له فلم يطفل له فكان مرة به رجل رآه على الطريق لكنه ما بال به لأول وحدة فذهب مسافة ما يقرب من ساعتين وقضى حاجة له في رجع وواجد الرجل في موضوع قرب العصر من الضحى إلى قرب العصر فعطف عليه ورجع إلى قال أنت الذي كنت واضحا قبل الضوء ما شأنك فما قطي أحد ضاع المعروف قيننا الناس شيعون أنه يحدث أحيان المشاكل وما إلى آخر هل أنت الشيطان؟ نعم قد يحدث من بعض معترض الطرق شيء من المشكلات لكن يجب أن لا يضيع المعبوث بين الناس وتضيع الصدقة وحقوق هذه السبيل في نتي الميزالي هناك الناس هلكوا بالحوادث هلكوا عطساً جوعاً على الطرق. على الطرق وقد شكل أيضاً على ايدي بعض هذه المشاهد وزهد رجلاً لكاد يحتضر في رابعة النهار في الصيف الشديد على طارعة في غسل الإجهز في الطريق فلما وقفت عنده في آخر الزحلات يعني للإدرافش ما شأنه؟ قال أنا منذ ساعات واطل أريد من الناس شربت ماء فلما يرد في أحد فهذا أنه وفي البرد في الأحوال السيئة الناس لا ينجلون هذا جاب هناك شبك أيضا يماطط الأذى عن الطريق كم نحن من المشكلات الكبرى أو الحوادث بسبب وجود بعض الأذى في الطرق هناك يبال بلاي شفر تفت هذه الناس يعني أشياء تنقذت من سيارة أخرى شكها أنواع المؤذيات ونجد من يسمي بها اعتمادا على شيئات المسؤولة أو الصيانة أو الجلدية. وكل هذا من الإثم قال فليعنوا ضعيفا هذا هذا نوع أولا فقط أهل الموارض من الموارضة الثانية عبارة عن ما تفعل هذا عن الضريف وإعانة الضعيف قال فمن الذي استطعت على فالي من شخص هذه أي بقاعدة عظيمة الإنسان قد يكون عنده ضعف في همته في النفع المتعد في الآخرين إما لعيادة من الخدرة أو لأي شبك من الأسباب فيبطى كف الشر كف الشر عن الآخرين في حد ذات وهذا معنى عظيم معنى عظيم يقتضي منا التأمل والوقفات هو أن لا حد للمعروف وأن الإنسان لو لم يملك شيئاً يفعله للناس يقدمه من خدمات أي كان نوعها فعلى الأقل يكثل كانه ويجبه وفره آني. وهذا بحجة فقط لأن الإنسان حمام هارد قد تهم نفسه بشيئه فإذا ردع نفسه عن الأب قد تعل معروفاً وبذلك يقول أدى صدقة وكأتي بها بعض ما أنعم الله عليه السلام. ثم ذكرت الحديث الثالث بعدها حديث عائشة حمده وسلم قالت من ذكر الله هذا الثالث نوع وحميث الله سابع نوع هلل الله الثامن وأسبح الله التاسع وعزل حديث عن طريق المسلمين عاشق أو عزل شوفة أو عزل عظم هذا داشت فيما سبق في إذا ناطف الأذى عن السبيل أو بقع الأرض ثم ذكراتي الفقره الثانيه توثق الفقهاء الصحيحين ان ابو موسى بن علمه قال على كل مسلم قال ان لم يجد قال فليعمل في يده فيعمل في يده فينتع نفسه وينصدق قالوا فمن صدق او لم يسع قال يعين ذات الملهوف قال وان لم يقعد قال ليامر بالخير او قال في المعروف فان لم يقعد قال فان لم يقعد قال من يقعد عن شق انه فتق هذا لان يقري مثل تلك المعاني لكنهم ذات لا يعمل بيده ويعيد هذا المذبوح هذه زيادة معاني كما ذكر ايضا في الحديث الذي قبله في اول الصفحه 270 يعني يوشم قطع من ذلك ركعتان يركعهما من البقره اذا شامل هذه الانواع جميع ما الحجاده جميع انواع, انواع المحروق جميع أنواع الحسان جميع أنواع الذكر كل هذه مما يجب على المسلم أن يبدلها ليشكر الله عز وظل على ما أنا عليه الباقي كل حول هذا الموضوع لكن متى يعني سائدة أشار إليها أحد عينة الثلاثة السبعين في فترة الثالث أن ينسمع بيتنا رجلاً شكأ ليه إليه, إليه حاله فقال له نونس أَيَسُرُّكَ أَمَّا لَكَ لِبَطَرِكَ هَذَا اللَّكِ تِبْصُرُ بِهِ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمْ هل ترى أن هذا عواض؟ لو قيل لك نأخذ درهم فوقعته؟ قال الرجل الله قال تذيبك مئة ألف درهم, ألف درهم. حسبها رصيب قال من ذلك هذا من ذلك المثل فقط قال لا، قال تذيب جليك قال معنا أن لك ب... ثم قال لا قال فبي يدك مئة الفيهم قال لا قال فبي رجليك قال لا قال تذكره نعم الله عليه تعني عدد عليه النعم قال يومس أرى عندك مئين ألوف أنت تشف الحاجة وأنت تشف الحاجة وهو يشير لذلك إلى أن نعم الله عز وجل لا تكافى بكم يخيه وأن المسلم يجب عليه دائما إلى فقد شيئا إذا فقد شيئا من مساعد دنيا أي كان فم ما هو عليه من يكن أول ذلك وعظمه نعمة الهداية للإسلام نعمة السوفيط للإيمان هذه لا يعبدلها شيء يجب عليه أن يكون شاكرا صادرا وأن ما يمثل مؤمن من النقص الأذى لا يعني أنه حرم النعم بل يبقى عليهم معه من النعم ما لا يفصح ولذلك ينبغي دائما أن يتذكر عندما تأثير المصائف والدرواء ما يعتريه في كمية من الهم والغم كل ما أصابه فيه من ذلك يجب أن يتنكر ما طاقه من نعم الله الذي لفصلت عدد ذكر الشيخ فقال 83 وقال قال وننجل الآن إلى تسليل كل سلامة من الصدقة ذل يوم تضلع في الشمس قال يعني أنه صدق على ابن آدم عن هذه العظاق كل يوم من أيام كنين. يعني منها أيام عمره من أيام عمره التي في فيها التكليف فإن اليوم قد يؤدر به عن مجلة أزيب من ذلك يعني كأنه يقول ما كل يوم عليه الصدقة كذلك العمر كله وده كله السيء كله والشهور لكن ضرب مثلاً بأقل أحوال الإنسان أو في شائل أعم أحوال الإنسان وهو اليوم، عمل اليوم والإنسان ثم ذكر أن الشكر على درجاته في الصدر الأخير أجاهما واجب وهو أن يأتي بالواجبات وهذا هذا ذكتهم شبيراً مهمة عظيمة وهي أن أعلى درجات الشكر القيام بالفرائب والواجبات جسابا لله عز وجل فإن هذا أعلى من قماس الشكر العبادة لله سبحانه أداء الفرائب أن يأتي من الواجبات ويتجنب المحارم فهذا لابد منه ويكفي في شفر هذه النهام على ذلك نخرجه أبو جاوز مصريك عبيب الزيلي <تصفيق> قال كن عند هذه قال يصبح كل سلام من أحدكم في كل يوم من خدقة وله بكل صلاة من خدقة وثيام من خدقة وحج من هنا ذكر غير نواع الشعب ذكر طرائب الدين والصلاة والثيام والحج وأيضا الحدات والسلام والتكبير والتحميل ثم ذكر أيضا في أفضل مقطع أن من الشكر العصر عاصر في الواجبات وثبت المنهيات قال بعضنا الشكر أن لا يستعام بشيء على ما عطيه الله ثم ذكر الدرجة الثانية حتى من الشكر وهي الشكر المستحدث وهو أن يعمل العزب بعد أداء الفرائض وفي المحيم بنواف القرآن والعجيب هذه لازمة لتلك لو تأملنا لا نتصور أن إنسان يقوم بالواجهات والأطهان وحقوق الله عز وجل على الوجه الأكمل ويتجنب ما نهى الله عنه على الوجه الأكمل لا نتصور من هذا أن ينسى الأسنان والحساس لن تصور منه إلا القديل للنادل أو من يعمل هذه الواجبات من غير قلب الحار أما الذي يعمل الواجبات والفرائض بصلاة والصف وتجرب الله عز وجل وإنابه لله ورقابه الله فإننا لا أغد أن تجره إلى تعلم الحساس وهو أن يعمل عدد بعد هذا الفضائف وإسان المحارم بنواف المطاعات وهذه درجة السابقين المحربين ثم ذكر أن أنواع الشكر ما هو طاطر على الإنسان والتشبيق والتهليل والعجازات التي تستفق ومن هو, هو وهو نوعا من الشكر أيضا وهو نقع الآخرين فعل, فعل معروف للآخرين هو نوعا من الشكر لله عز وجل جامعي العلم الفكم وصلنا الحديث السابع الحديث السابع والعشرون عن نواسي بن سمعان طبعا صفحة 93 عن نواسي بن سمعان رضي الله عنه قال البر حسن الخلق والإثم حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس روه مسلم أولا سيذكر الشيخ بعض القواعد أشير إليها فيما بعد لكن هنا أحب أن ننبه إلى بعض الأمور الجمالية وهو أن الشرع أحيانا يعرف بعض المعاني والمصطلحات الشرعية ببعض مفهونها من باب الحفز والاهتمام أو من باب المناسبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل ويسأل عن كثير منهم الأمم من أنه سئل عن البر فكان الجواب يناسب السائل والحال والمقال والمناسب يعني الظرف الذي يكون في الجواب أعني حينما حصر نبي صلى الله عليه وسلم البر بالحسن الخلق والإثم بما حك في نفسه كلث يطلع الناس وأيضا حينما حصل بالسفتاء القلب وأن البر مطمئنة إليه النفس ومطمئن إليه القلب والإثم حاكى في النفس وتغدد في الصدر هذه جزء من معنى البر لأن البر شامل لجميع الدين كل ما أمر الله به من الأركان والفرائب والواجبات والمستحبات وجميع ما أمر الله به من الدين عقيدة وشريرة وهو البر وكل ما نهى الله عنه من الكفر الشرك والكفر والمبقات والذنوب الصغائر والكبائل كلها داخلة في الإثم لكن وهذا يذكرنا بما سبق تقريره بأهمية معرفة وجوه الدلالة في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم بل في كلام الله عز وجل في كتابه وفيما جابه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه يختلف الجواب والإطلاق في الاصطلاح الشرعي في المعاني والألفاظ والتركيبات ما بين حال وحال وما شخص شخص وما بين ضاف وضاف وأنه أحيانا يفسر المعنى الكلي بجزئه وأحيانا العكس المعنى الجزئي يفسر به الكل ويذكرنا أيضا بمثال سبق بيانه بضرورة الشمولية في الاستدلال لأنه ممكن يأتي وهذا حدث من كثير من أهل الأهواء وناقص العلم وقليل الفقر وهذا تجدونه الآن في الأولى الأخيرة عندما كثرت الجراء على الدين لأن يأتي واحد ويجتزئ يأخذ نص مثل هذه النصوص ويحصر به الدين هناك داعي مشهور رأيت من خلال منهجه وفي خرج هذه البلاد من خلال منهجه أنه أراد أن يثبت في قلوب الأجهال أن الدين انما هو الأخلاق وحسن الاخلاق. هو العقيدة وهي فرائض الدين وهي كل الدين بالتتبع وجدنا أن هذا هو المنهج الذي يركز عليه وصار لجومه بالملايين وله أشرط هذا هذا الصنف من الدعاة ناقص الفقه ما عنده فقه الدين ما عنده موازين لأنه تتبع مثل هذه الأدلة مثل حديث البر حسن خلق وحصر به الدين حتى يكاد يقول لكن نقالها لكن تجد هذا من يعني خلال عباراته بشكل غير صريح وهو المنهج الذي عليه كبار أصحاب هذا المنهج القديم من هو والبدع يرون أنه إذا, إذا إنه أثمر من القصد من الدين هو تهذيب النفس وتهذيب الخلق فإذا وجد تهذيب النفس وتهذيب الخلق لا حاجة إلى قامة الفرائض ولذلك تجد هذا الصنف من الناس يقعون في التجور ويسوضونه ثم يكون التقوى ها هنا أو البر في الخلق ويقول أن مع الناس عالية لكن أخلاقت مع ربك عز وجل ثم هل الأخلاق مع الناس مقصورة على مجرد تعامل الظاهر؟ إذن حينما حصر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المقصود البر بحسن الخلق وبأمثاله وحينما حصر الإثم في مثل هذا الحديث بما حاك في نفسك أو ما تردد أو ما كريثا يطلع عليه الناس هذا مليل على أن هذا نوع من البرد وصف بأنه البر في مثل هذا المقام للتأكيد عليه ولتثبيت في القلوب وليكون منهج لكن ليس هو البر كله والإثم هنا ليس هو الإثم كله إنما هو بعض البر وبعض الإثم وهذا كثير من السؤال ننتقل إلى صفحة 97 يقول ان أشار الشارح رحمه الله إلى أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للبر وحتى للإثم اختلف في مثل هذه الحديث وفي غيرها وهذا أيضا قاعدة في جميع النصوص التي اختلف فيها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المصالحات الشرعية قال هنا لأن البر يطلق باعتبارين معينين هذا على سبيل إجمال ذكر أحدهما وهو الاعتبار الخاص والثاني وهو الاعتبار العام قبل أن أشير إلى تفصيل هذين الاعتبارين أحب أن ننبه لأنه يقصد بالاعتبارين أولا الاعتبار العام وهو الطاعات كلها لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لها مثلا وهذا كثير بمعنى أن الحديث يحتمل دخول جميع الطاعات بالبر من خلال هذا السيار إنما جاء حصر البر ببعض صوره هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب ضرب المثل من باب الاهتمام من باب مراعاة الحال أو حاجة الناس أو حاجة السن أو غير ذلك من الاتبارات إذن هو أشفى بالمثل لكن البر في مثل هذا المقام نفهم منه بالمفهوم أي مفهوم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي وردت أن البر عام للطاعات كلها وهذا تعضده الأدلة الأخرى ويعضده الواقع ويعضده نهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج النبوة وهذا أمر له اعتباره عندما نريد أن نستدري لألا يأتينا قليل العلم قليل الفقر أو أصحاب الفتنة أو أصحاب الشهوات فيأتون بمثل هذه المشتبيهات من النصوص اشتبيهات عليهم وليست استبيهات علينا فعاولين نردهم إلى مفهومة الدين نردهم إلى القواعد الشغع نردهم إلى الثوابت الأخرى إذن في هذه النصوص نفسية التي تفهم عند البعض أن النبي صلى حصر البر بهذا النوع فإن هذه النصوص كذلك تفهم بمفهومها العام المفهوم العام وهو اعتبار الطاعات كلها الخيرات فرائض الدين واجباته مستحباته كلها داخل في البر الاعتبار الثاني هو الذي بدأ به الشيخ هنا الاعتبار الخاص وهو ما نفهم منه الاحسان الخلق. لكن البر الذي هو الاحسان للخلق هل يمكن أن يتم على الواجه الشرعي السليم الذي يعني يسعد به الإنسان في الدنيا ويثاب في الآخرة الاحسان للخلق هل يأتي دون أن يقوم المسلم بفرائض الدين وواجباته الدليل أن المحسن في أخلاقه من الكفار لا اعتبار لعماله بأدلة أخرى وهنا يأتي تهمية ترابط الاستدلال ترابط النصوص بعض الأدلة يرى بعض الطلاب العلم وقليل العلم أنها بعيدة في لا هي قريبة مباشرة فنحن نستدل على أن المقصود بالبر المعنى العام وأن المقصود بالبر أيضا المعنى الخاص وهو الحسان الخوف وأن هذا النوع لا يسمى برا لا يكون برا عند الله اللي حسن الخلق مثلا لا يكون من البر الذي يسعد به الإنسان في الدنيا ويؤجر عليه في الآخرة إلا إذا استقام على دين الله عز وجل ودليل ذلك عموم النصوص التي تجعل عمل الكافرين من حسن الخلق هباء من ومن هنا نعم المؤمن مطالب بعسن الخلق وهو ثمرة من ثمرات إقامة الفرائض ثمرة من ثمرات العمر بشرع الله ثمرة ضرورية وهذا ذكرني بأهمية, بأهمية وخطورة غفل غفلة عن هذا الجانب في الدعوة إلى الله اليوم وغير اليوم نرى بعض المنتسبين للدعوة المنتسبين للسنة عندهم شيء من القسوة شيء من العنف الكلامي أو العنف في المواقف اتجاه المنصحين فهذا يتنافى مع ثوابت الدين وإن بغن نعرف أن حسن الخلق ليس من ليس من فضول الأمور أو من الانزيزيات أو من الأمور الثانوية أو من رتبع حسن الخلق هو ثمرة أو الثمرة الحقيقية لإقامة الفرائض والواجبات الثمر الحقيقية للإيمان الحق بالله عز وجل وبأركان الإيمان الأخرى إذا حسن الخلق ليس من المكملات بل من الأساسيات بل هو ثمرة إذا الإحسان إلى الخلق معنى خاص لهذا الحديث لكن يحمل معنى العام بالضروة الشيخ هنا قال باعتبار معناعين أعدوا ما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم وربما خص بالإحسان, خص بالإحسان للوالدين البر بالوالدين هو أعلى درجات الإحسان مع الخلق بعد الإحسان مع الخالق و... ويطلب كثيراً على الإحسان إلى الخلق عموماً وقد صنف ابن مبارك كتاباً سماه كتاب البر والصلة هنا قصد البر الأحسان الخاص والصلة كذلك صلة الرحم ومن له حق الصلة ثم ذكر أخر الصفحة في السلطين الأخرين قال ومن هذا المعنى أي الاعتبار الإحسان إلى الخلق وشو... و... ولاحظوا الفقه من الشيخ عمو الله قالوا من هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المضرور ليس له جزان إلا الجنة الحج المضرور هو الذي يكثر فيه الحاج من أعمال البر وأولها الإحسان إن الله ننسوا الرفق بهم لو نظرنا حال كثير من الحجاج مع الأسف وجدنا العكس من ذلك استعراض العضلات في الزحاف يا أخوان رأيت بعض المشاهد وكان معي بعض الناس قلت لا حظ أنا أراها كثيرة لكن تلفت نظري وأقول بعض المعنى معي لا حلو. يأتي بعض الناس قبل أن يصل للجمرات بمسافة وهو يستعرض عضلاته كذا بالهواء الطلق يعني قبل أن يصل للناس وهو يرجف يميناً وشمالاً بحيث لو وصل للخلق سيدمر من حوله ظن أنه رمي الجمرات بالشجاعة هذا, هذا ما استشعر حسن الخلق والرفق بالناس وأنا رأيت هذا العام رغم الله الحمد أن الرمي ميسر رأيت يعني منظر مؤلم أكثر من مرة أكثر من مرة بعض الذين يدعونهم مشجعان يأتي بزمرة من قارب زمرة استعرض عضلاتهم من الخلق ثم يدخلهم يرمي الزمرة ثم يرجع وراء لا يدري من وراءه يضرب بالخلق يضرب هذا من وجهه وهذا في أضلاعه وهذا رأي العين يرجع وراء ما بحاجة لأن يرجع وراء يحتاج يعني ممكن يستقدم الناس ويرى أمانه من حوله لألا يبق لأك أراد أن يستعرض أنه هو القوي الشجاع هو صاحب الموقف أما مسأة حسن الخلق ليست على بال إطلاقا بل أظن أنه يحتسب في سوء الخلق يراجع وراء ويضرب الناس من رائع فمثل هذا أنا أتيت به في الحج لنرى معنى يقول لنبي الحج المبرور. صحيح أن من معاني المبرور المقبول لكن ما هي علامات القبول الأمور الباطنة بين العباد وبين ربهم لا نعلمها لكن الأمور الظاهرة هي الإحسان للخلق أكثر ما يكون البر في الحج فيما يتعلق بما يراه الناس هو الإحسان إلى الخلق الرفق بالناس معاونة الناس ومساعدتهم عدم الأنونية والتضيق وال وال ال على الناس رأينا بعضهم يضيق على بعض يتسابقون ولو ضروا الكثيرين على عمل يرونه مذر وهم يقعون في الإثم يعني كان يستراش قبل أن يعمل قبل أن ينع قبل كم سنة كان يشكل أذن لا يطيقه أكثر الناس يعني مثل أن نقول بعض الحجاج الذين يترخصون في تأنيئة الإنابة في الرمي يقول يا أخوان اذهبوا بالليل أنتم والنساء القويات يقول ما السطر من المفرشين وأنا جرافته الله صدق ما أستطيع أن أصل إلى الجمرات بسبب الافتراش وافتراش فيه جميع معاني التبدل اختلاط وتبرج و... ونوعا من الأذى بجميع أنواعه سئلت كم مرة هذا العام برغم أن الافتراش قليل من سائلين عدة لكنهم يفدل على ظاهرة عدم اهتمام الناس بالبر الذي الحج يقول بعض المفترشين أنه لما قمت الصباح الفجر قبل الفجر وإذا الأرض من تحتي فيها جميع أنواع النجسات الأوسخ كيف توضعوا من أين كله يا أخي من الذي جاء من مكان مريح إلى هذا المكان تعرف أنه فيه تعرف أنه أوسخ الناس يتوضى بعض في طريق بعض بل نسأل الله السلامة بعضهم لا يرى حق الطريق في أعلى درجات الفحش والنجسات أقول يا أخي ما الذي حدا بك أن تأتي لمثل هذه المقامات التي هي أذن لنفسك ولغيرك والله ما أمرك بها بهذا طبعا يدعي أن بعض المشايخ يقول حاول أن تجد مبيت لقدر ما تستطيع ما عفتت بأن تأتي لمكان تخرج فيه من معنى البر في الحج وإقامة الحج على ما يرضي الله عز وجل المهم أن الحج المضرور الشيخ شاري لفتة لطيفة أنه من أعلى, مع أعلى معاني البر وهو لم تعلق الباب الذي تكسب فيها أعمال البر والإحسان إلى الخلق الحج سنة صفحة 98 قال وإذا قرن البر بالتقوى كما في قول عز وجل وتعاون على البر والتقوى فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان وبالتقوى معاملة الحق بفعل طعجه وهذا فقه عظيم واجتناب المحرمات وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات وبالتقوى اجتناب المحرمات كما ترون هذا داخل في هذا وأدخل الجزئي في الكلي. وهذا كثير في تفسيرات السلف حتى يظن بعض الناس أن السلف يحصرون بعض المعاهي الشرعية الكبيرة بجزئها لا أهم لا يحصرون هذا نوع من أنواع مسلك التفسير للنصوص والتأويل الصحيح وهذا تجدون في مثل الكتب السلف المتقدمة القديمة مثل ابن جريش في التفسير مثل كتب السنة الأمهات التي فيها نوعا من التعليقات أو التبويب تجد أنهم يفسرون الشيء بجزئه ولا يقصدون حصر المعنى الشرعي بالجزئ إنما هذا هو المقام الذي يكون فيه التفسير بجزئه فعينما تاتي مثل هذه التفسيرات معنى البر ومعنى الإثم بجزئياته لا يعني ذلك أن الذي هسر من السلف تجاهل الكليات والمعاني الشاملة لكنه راعى شيئا معينا في التفسير وأتمنى لو أن طلاب العلم أمثالكم يظهرون مثل هذا المنهج في تفسيرات السلف القديمة التي هتن بها بعض المعاصرين وعض المتأخرين ليتلقطوها التقاطا انتقائيا فيجعلونها منهج وهي ليست منهج المنهج هو الشمولية في الدلالة الشمولية في الاستدلال ثم قال المعنى الثاني من عبد القادر في جميع الطاعات الظاهر اللي فينا ذكرته انه الاول المعنى العام هو الاول الشيخ تعالى هو سلم صفحه 99 اشار الى قوله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم في حديث في جواب النبي في حديث النواس شامل لهذا النص ثم قال اتبع ادب باداب الله اتبع بها عباده في كتابه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بانه على خلق عظيم لانه مثل الدين بجميع, بجميع أموره في الدلائل والمسائل في العقيدة والحكام في المنهاج والمفردات النبي صلى الله عليه في الدين كله فمن هنا كان على خلق عظيم أولا في عبادته لربه فألا يعني نحصر مفهوم الخلق كما يحصره بعض الناس في مجرد التخلق بالأخلاق الظاهر للناس أعظم الخلق وأوله وأساس الخلق هو مع الرب عز وجل أن يكون الإنسان حسن معامل لربه ولم تكون معاملته للخلق على وجه شرعي صحيح حتى يكون خلقه عظيم مع رب عز وجل وقالت عائشة كان خلق القرآن القرآن عقيدة وأحكام وأداب يشمل سائر أمور الدين قال يعني يتأذب في قول عائشة خلقه القرآن أنه يتأذب بأدابه فيفعل أوامره ويجسن بنوايه فصار العمل بالقرآن له خلقاً كالجبلة والطبيعة لا يفارقه ما أحوجنا إلى ذلك وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها وقد قيل أن الدين كله خلق هنا جاءت يعني الشمولية التي يدخل فيها كل ما سبق وكل ما يلحق وهذا دليل على عمق فقه السلف عمق فقه أهل الحديث والسنة لكما يتهمهم بعض يعني الغافلين وبعض المنافقين لأنهم يعني مجرد رواة مجرد حفظة نعيس عندهم وعي ولا استيعاب طبعا ما يتمهم لذلك لأنهم لا يكون معهم في الخيالات ولوها لكن عندما تأتي إلى الفقف الدين إلى نفع الخلق إلى, إلى يعني ما يتعلق بالاجتهاد في أمور الحياة الدنيا التي يسعد به الخلق تجد قمم شامخة تجد عقول جبارة اهتدت بنور الله عز وجل فأنتجت هذا النتيج العظيم هذا الفقه العام الشامل الذي يدل على عمق الفقه قال وقد قيل أن الدين كله خلق وهذا دليل عمق الفقه عند السلف أما في هذه وابصة البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنته إليه النفس وفي رواية من شرح إليه الصدر فسر الحلال بنحو ذلك وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله وركز في اتباع محبة ذلك ونفور ضده سيذكر الشيخ بعد قليل أنه هذا بد يضبط يعني حينما يقول نبي صلى الله عليه وسلم مطمئنت البر النفس وتردد في الصاتر أو أحيانا يقول يعني كيف يطلع إليه يطلع إليه الناس ونحو ذلك هذا المعاني هذه المعاني مشروطة هل كل ما مطمئن إليه نفس كل انسان يكون محمود يكون بر إذن مشروط هذا أطمنت له النفس السوية ولا شك والقلب السليم ولا شك القلب المهتدي وإلا فقلب الكافر وقلب المنافق ونفس الكافر ونفس المنافق ونفس صاحب, نفس صاحب الشاهوة والهوى قد يغفل عن ذكر الله وعن عقوبة الله فيطمئن كل الاطمئنان الذي هو عقوبة له إلى فعل المعصية لكن هذا اطمئنان من أقفلت قلوبهم وإن كل ما بقي عند المؤمن شيء من الإيمان صار عنده شيء من القلق من المعصية صار عنده شيء من الميل للخير فإذن أن المقصود بقون الله صلى الله عليه وسلم في تفسير البر أنه ما تطمئني له النفس وهي تطمئني القلب والإثم محاكة في الصدر وكي يطلع الناس أن هذا المقصود به القلب السليم والقلب الطيب والنفس التي السوية التي لم تطمسها عوارض الشبهات والشهوات والأهواء والبدع وغيرهم ونرجع إلى أصل النفس البشرية وأن أصل الفطرة في قولي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل خلقت عبادي الحنفاء فاجتلتهم السياطي وقولني صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فهذا المولود على الفطرة والنفس السوية هي التي تكون عندها ميل إلى الخير بشرط أن لا يوجد أن لا يكون أمام الإنسان دليل واضح صريح إذا وجد الدليل خلاص لا اعتبارا لإتمئن النفس ولا القلب لكن إذا جاءت بعض المسائل الدلالة فيها غير واضحة ليست من الحرام البين ولا من الحلال البين والإنسان لم يملك الدليل الواضح أو اشتبه عليه الاستدلال فمن هنا يأتي كون الإنسان على الإيمان والفطرة إتمئن النفس وهو مشروط نعم لا نعم أحسنت الإنسان اللي, اللي اتسمت نفسيته بالإعراض عن الشرع والتساهل ليس لا أعتبار له والعكس كذلك الإنسان الذي يميل الى, إلى الشدة والتنطع أو عنده وسواس وغالبا التنطع هو نوع من الوسواس في الحقيقة غالبا التنطع وتشدد في الدين هو نوع من الوسواس هذا لا أعتبار له أيضا أحسنت التنبيه على هذا مهم لأنه أحيانا يكون الإنسان متدين لكن عنده شدة فلا عبرة إذا كان خرج عن قواعد الشرع في التشدد في الدين في التنطع لا عبرة بما تطمئن إليه نفسه هو إذن ننتقل لصفحة مئة فائدة عن معادة من جبل فائدة متعلق يتعلق يقول حذركم زيغة الحكيم الحكيم هو العالم والعاقل فلاذا يسمى حكيم وطالب العلم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم التي يسميها زلة العالم أو زلة المؤمن وقد يقول منافق كلمة حق كلمة حق وقد يقول منافق كلمة حق فقيل لمعاذ ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه تنكرها النفس السوية المشت... يقصد المشتهرات من الغرائب فعلا بعض العلماء بعض الدعاة مثلا في أصنا وفي جنة نصور تفاجأ أنه فتوى فتوى يقشع منها جلدك إذن يزله نعم تتثبت ربما يكون معه دليل ربما واهم هذا شيء آخر لكن الأول وهلة اتق زلة الحكيم لا تسلم إذا رأيت الأمر منكرا غريبا شادا إذا رأيت الفتوى ليست على الوجه وهذا يقصر وجه الوجه وهذا يقصر في الفتن في مثل يومنا هذا وقع كثير من العلماء كثير من طلاب العلم كثير من الدعاة في أمور تشده العاقل ألبست على بعض الشباب الله أخوان بعض الاخبار عن بعض طلاب العلم إذا سمعت بها وسمعتها عنه يصدع راسك اللهم سلم سلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين هذه زله زلة الحكيم ولذلك كثير من الشباب الذين الآن وقعوا في النزاعات اتجاهين متعاكسين إما إلى الإفراط والتميع باسم الدين محاولة التمسك بالدين على نحو يرضي الواقع ويداهن الخلق سمونه التميع أو الذين سلكوا مسلك الغلو والتشدد إلى استباحة التفجيرات واستباحة الأعمال باسم الجهاد الأعمال الفساد في الأرض باسم الجهاد تجد هؤلاء وهؤلاء كلهم تابعوا زلة حكيم. ومن خلال مناقشة البعض الشباب الذين وقعوا في مظاهر الغلوب وجدت أنهم فعلا يتذرعون بزلات العلماء ودعاة فتاوة هي فتاوة أو مواقف أو أحيانا أحكام عامة تخل على غير وجه وتفسر بغير وجهها فتكون فتنة لكثير من هؤلاء الغلات وأظن سبقا قلت لكم لأن هذه يعني كافية لكثير ما أريد أن أقوله في هذا المقام لما ناقشت بعض الغلاة في استباحتهم لأمور هي من كبائر الذنوب ومن الموبقات استباحتهم أيضا للتكثير والتفجير حتى في بلاد الحرمين وفي قال بعضهم نحن نستند إلى فلان وفلان وفلان حلن الله يا أخواني ليس كنت تصدق لكني حملت على هذا المعنى إنها نوع من اتباع زلة الحكيم أو أخذ بعمومات كلام المشايخ ثم الاستناد إليها من غير تفصيل المشايخ قد لا يفصلون فيقع بعضهم في مثل هذه المشاكلة المهم ذكروا لي أسماف نصحت بعض من وصلت إليهم من هؤلاء فواحد منهم ممن نقشته وجدته فعلا قال أنا أبرأي الله مثل هذا العمال قلت لكن ألم يقول لك كذا وقلت كذا؟ قال انا عم قلت هذا بس ما كفرت فلان ولا كفرت الدوله الفلانيه ولا كفرت العالم الداعيه الفلانيه والجمع الى اخره انا ما كفرت انا اعوذ بالله نستبيح دماء رجال الامن وفعلا اصيب بشيء من يعني رده الفعل لاني نسبت له ما قالوه وانا اعرف لماذا احتا كم كيف احتالوا علي قلت قالوا لك كذا ف قلت كذا قال نعم علي نحتقوها في من معادنها وما علي اذا لم تفهم البقر تجئ يا شيخ حضرت الله هذا المهبقر هذا اللي في قرون من الحديد تامل قليلا ثم ضحك قال صدقت ودعالي بخير عرف انه استغفل هذه زله الحكيم وتابعهم وهذه اخطر يستند إلى يعني ما يسميه ما يظن متأييد من بعض العلماء لأن العالم مجمل في الجواب فيظن أنه معه لكنه مداري هذه الكثير عند الغلاة يظنون كثير من المشاعر كثير من معهم بسبب هذا الإجمال وبسبب يعني عدم الإنكار الصريح الصحيح وعدم مناقشة شبهات هؤلاء الذين وقعوا في الفساد عن حسن نية عدم مناقشتهم بصراحة لأن الصراحة هي التي تلغي ما في النفوس شبهات بدون صراحة لمن هنا إجمالات بعض العلماء هي من باب الزلات إجمالات بعض طلاب العلم أيضا من نسميه أحيانا التهيب من طرح القبائل الخطيرة أمام الشباب جعل بعض الشباب الغلات يظنون أن المشايخ وبعض المشايخ معهم من باب أنهم فهموا أنهم لا يمكنون أنكارا صريحا لمثل هذه الأعمال إذن هذا يدخل في زيغة الحكيم المنافقين قد يقول كلمة الحق إما أن يريد به الباطل أو يقولها ويقصدها لا يمنع أن المنافق أحياني نصيب الحق فمن هنا يجب على المسلم أن يتوازن في أخذ للدليل وفي أخذ الدلالة من الدليل حتى وإن جاءت من خصمه <تصفيق> نعم <تصفيق> بعد إيش؟ على الحال أنا ما أتكلم أنا ما أتكلم عن يعني عدار هؤلاء أنا أتكلم عن أنه مثل هذه الأمور وهذا الفتن يحدث منها السلبيات كون بعض المشايخ معدور كونه أيضا لا يرى التفصيل في مقام الإجمال كونه يرى أيضا أن مثل هؤلاء الشباب يحتاجون إلى شيء من التأصيل قبل التفصيل إلى آخر هذه مسالك تختلف لكن أجد من العلماء الذين يصرحون بهذه الأمور ويوجهون الشباب توجيها صريحا هم الذين بانت مواقفهم البقية ممكن تستغل ذرائعهم هذه وإن كانت قد تكون ذرائعها قد نعذرهم فيها لكن استغلت فعلا في يعني تأييد الغلوب من قبل دعاته الذين يصطادون الشباب الأغرار ومتحمسين بل أنا في أرى في هذه المرحلة بالذات أن أكبر ذريعة للدغاة الغلو هي الصمت المريب من بعض مشايخنا وطلاب العلم منها صمت فعلا نعتبره مريب وإن كنت أعذرهم لكن يا أخوان أجد أن الأمر خطيئ يعني ناس انتهكون الأمن استحلون دماء بسم الجهاد في سبيل الله وناس يكفرون بالجملة والتفصيل من أبناء جلدتنا ثم نتذرى في السكوت عن مثل هؤلاء الونا ما نغلى نتكلم لا اقول هؤلاء العلماء في, تكلم في, من في في الاشخاص لا انا كنت في المنهج من يجوي موس الان الواقع اثر فينا ووقعتنا وقعت في من التصديق على الخير واهله بسببه وقع من الشرور وال وال والانتكاس الدعوه الى الله وانتكاس الخير وجره المنافقين في جميع وسائل الاعلام بسبب هذا الاتجاه ما جعل الأمر لا يسوي السكوت فيه نعم بعض الناس يقول الشر موجود لماذا لا أتكلم عن الشر وأفنده وعن الغلو وأفنده وأنا ذكرت هذا في محاضرة اللي في مكة تحت عنوان وأضمها الآن عند دار الضاية لا عنف لا ضعف طلبوا مني أن أتكلم عن الإرهاب أختار العنوان ولا أتكلم عن الإرهاب فقط الإرهاب المقابل لازم أتكلم عنه وفعلا والله الحمد يسر الله وهذا دليل على أن المسؤولين وفقهم الله فعلا يريدون الناصح فوافقوا على عنوان المحاضرة مع الفناس من طلبين راهنوا على أنه لا يوافق عليها قالوا هذا تعجيز قالوا تخلوا تعجيز ارفعوا بس لا عنف ولا ضعف لا عنف ولا ضعف هذا عنوان المحاضرة وفعلا الحمد لله أدية المحاضرة على الاتجاه و يعني ورد في المحاضرة على أن أعظم أسباب العنف هو الضعف والتساهل في الدين والإعراض والنفاق قديما وحديثا وأن ما دام أهل النفاق جرآ على الدين وأهله فستبقى هذه ذريعة للغلوم ولا نعالج هذا إلا بهذا طيب من نمنع المشايخ طلب العلم الذين عندهم نوعا من التردد ما أقول كل المشايخ أن يجب أن نشهد أنه عامق مشايخنا أبرأوا ذممهم وقالوا الحق لكن الناس لا يسمعون ولا يقرؤون إلا القليل وأغلب دعاتنا والله الحمد قالوا الحق لكن توجد فئة مترددة هؤلاء مترددون لهم عذارهم قد يكون لهم لكن أقول ومع ذلك ترددهم هذا اوجد الشبهة أوجد الشبهة أوجد الذريعة للغلات وحتى للمنافقين الذين يثيرون إذن من الذي يمنعهما دون يقولون والله الفساد يوجد إذن لماذا احنا نرمي جهة ونترك جهة يا أخي ننصح الجميل يكشف الخطأ هذا وذاك بسلوب الحكيم مناسب المقام لكن غير التصعيد والصرقة والإثارة التي تؤدي إلى فتنة أعظم هذا الناس يقول إذا تكلم إما نفرقع ولا لا يتكلم لا الحكم ويني تكلم يا أخي بحكم وتوازن ننصح للخلق بعض الدعاة هداهم الله لا يعرفون النصيحة إلا بالإثارة إذا ما أثار يسكت فعلا إذا ما أثار فهو ساكت لماذا تسكت كل الحق بدون إثارة لأن إثارة تؤجج الفتنة من الطرفين في الطرفين بل بعض, ال... بعض, ال... بعض, ال... بعض الوسائل الدعوين يسلكها بعض المجتهدين وهم على خطأ تسير الفريقي فمن هنا يجب أن نتحرى العدل من الصاف على الحالة طلنا وقفنا على صفحة 100 نكمل إن شاء الله في درس القادم هذا يسأل عن ظاهرة تكسر في آخر كل عام وهذا اليوم بدأت تكسر وهي ظاهرة الحس على بعض الأعمال الخير في هذا العام أو في نهاية العام أو في بداية العام العام الماضي جاءت رسالة وأظن صاحبه ان شاء الله تنبه لأنه رد عليه يقول اختم عامك بطي بص... هذا تشريع ثم أي عامل تقدير السنة يوم ليلة القدر لا علاقة بالسنة الهجرية بتقادير العمار ولا تقادير الأقدار ولا تقادير السنة ولا تقادير الكون التقدير السنوي الذي ثبت شرعا الذي هم استنسق من اللوحة المحفوض هو تقدير السنة في ليلة القدر في كل ليلة القدر الله عز وجل قدر واستنسق ما يشاء سبحانه في العام القادم أن السنة الهجرية ما هي إلا حد عرفي في ضبط السنوات لو وضعت السنة الهجرية بأول رمضان ما كان في حرج حتى لو يتفق المسلمين كان خلاف, يعني خلاف سنة الخلافة الراشدة واتفقوا على ذلك لكن لو أجمع المسلمون على أن يجعلوا يوم آخر لبداية السنة هجري ما لكن أظنوا لا يخرجون عن اتفاق الصحابة والخلفاء الراشدين ان شاء الله لا يخرجون عن السنة أقصد ليس هذا توقيفيا قاطعا وله أنه توقيف اعتبر توقيفيا يعني أنه من الخلفاء الراشدين فلا اعتبار له في الأعمال لا أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح لا الصيام ولا الصدقات ولا الذكر ولا فلذلك ربط الناس بالأعمال الصالحة في رأس السنة وبداية السنة التالية هذا نوع من البداية وهو تشريع للبدأ حتى وإن كان بأمور مشروعة مع أن أكثر ما يقال من الأمور التي لا تشرع اقرأوا هذا السؤال أو اسمعوا هذا السؤال يقول ما رأيك يهدي الرسل انتشرت مع نهاية العام يقول لأني أحبك صل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات طيب لماذا لا أصلي مئة مرة ألف مرة وأرسلها لعشرة أشخاص شوفوا التحديد جاء تشريع من غير الله يكاد يكون كفر يكاد يكون كفر من أين جاء التشريع عاشر وعشرة أشخاص من جاء التشريع هذا أمر شرعي هذا دين أرسلها لعشرة أشخاص يا أخوان أسأل هل هذا بعشرة هل هذا بعشرة بل هذا دين يدين به الذين يعملون ذلك خلال ساعة خلال ساعة سيكون لديك مليون صلاة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم في ميزانك ومن قال لك ربما مليون سيئة والله أعلم وربما هذا هو الظاهر من قواعد الشرع أن هذا حشى ميزانه وميزان الناس الذين أطاعوه بالسيئات والآثام والبدع الله أعلم أنا ما أعزم لكن من خلال قواعد الشرع من أحدث في, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجوك أرسلها لا تدعها تتوقف عندك حتى تكسب الأجر قبل طي صفحات كتاب 1428 و... هي يؤثر أجزاكم الله خير أنا والله أرسلت لي أرسل لي وأجزاكم الله خير أرسل. أرسلوا أرسلوا تصخيح هذا إثم وأنت شريع ولا يجوز يذكر الناس بعموم الأعمال بمسألة أن الناس يراجعون ربهم جملة كلام جمالي يعني ربما يكون أخذ وإلا أيضا حتى التذكير والمواعظ كونها تحصر في رأس سنة وبداية سنة هذا بعدين سيؤسس بدا يقول لماذا مدى صحة ما يتداول من طي صفحات العام ناية العام وهي على وجه الخصوص طبعا صفحات العام هو أنسان تقديره عمرية وسنوية وأسبوعية ويومية هذه كلها وثبتت في الشارع على نحو ما ورد بل, بل العمرية عندما تنفخ روحه والسنوية في ليلة القدر والأسبوعية فيما يتعلق بالأسبوعية الاثنين والخميس في نزول الملائكة وعروج ملائكة واليومي في الملائكة الذين تعاقبونه في الليل والنهار هذا هو الليل أما السنة ما علاقة لها لا علاقة لها إلا السنة التقديرية في ليلة القدر هذا يقول عنده ملاحظة وليس سؤال خليها الأخيرة يقول ذكرت أن بعض الصحابة قد كفر الخوارج وذكرت أنه يريد كفر دون كفر يعني كفر ما أول حقيقة كلام الصحابة في, في, في, في الخوارج عامته ردور بل جملتهم وهذا التعامل الذي عليه العمل أن الصحابة مما فيهم الخصوم الأوائل للصحابة مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي وقف منهم ذلك الموقف الحازم وابن عباس وغيرهم لم ولم يعاملوه معاملة الكفار في القتال وما بعد القتال بل في عموم التعامل في التوارف والتزاوج لم يعاملوهم معاملة الكفار فهذا اتفاق بين الصحابة لكن ورد على أسنة بعض الصحابة ما يدل على تكفيرهم فأنا أقول هذا كلام مجمل هذا كلام مجمل جاء على صفة الوعيد والتحذير فربما يحمل على معنى التكفير الذي لا يخرج عن ملة وإن يدر أن يرى أنهم خرجوا عن ملة فهذا أخذ بظاهر النصوص أيضا بعض المعاصرين أفتأ في بعض المناسبات ومنه الشيخ المغازر رحمه الله أنه قال في بعض فتواه بكفر الخوارج صبعا الشيخ رحمه الله نعرف الحالة التي كان فيها واجه بعض آراء الخوارج في العصور المتأخرة الذين أصروا على مذهب الجهمية من القول بخلق القرآن وانكار كان الرؤية ومعروف الشيخ له السجال في هذا الأمر ومواقفه واضحة فكانت فتواه تحمل على هذا المعنى الخوارج الذين يصرون على نذهب الجامية بقول لخلق القرآن وقد قالوا به, به بعضهم رغم إقامة الأدلة وإجمع السلف على أن القرآن منزل غير مخلوق والذين أنكروا الرؤية والذين أيضا قالوا في كلام الله كلام أمر شنيعا وأنكروا بعض الصفات الثابتة فيتوجه كلام الشيخ وأمثاله إلى الذين قيمت عليهم الحجة من هؤلاء والله أعلم ومع ذلك الشيخ المكثر العيان نعم السائل يقصد الكفر دون كفر يعني هذا معلوم إن المقصود به أن كثير من الأعمال التي يعمل يبتقع من بعض المسلمين سميت كفرا في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وجرى على هذا منهج السلف وهي ليست من الكفر المخرج من الملة مثل النياحة والطعم للأنساب مثل الاتيان الكاهن واتيان المرأة في دورها وغير ذلك السماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر لكنه باتفاق الصحابة باتفاق السلف كفر غير مخرج جميل من الله لأنه من كفر النعمة ومن الكفر الذي عامل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه معاملة المسلمين ومثل ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مننا النبي صلى الله عليه وسلم قاله في إنسان في وقته غش غشا غش ظاهرا ومع ذلك يعني تركه يصلي ويعامل معاملة المسلمين ولا لم يعد أن ينهره بمثل ذلك أدبه وأدب الأمه ومثل قواني يسا سلم من تشبه بقومي فهو منهم. لا يعني بذلك أنه من تشبه بالكافرين فهو كافر ياتفاق السلام الملاحظة اللي قالها زميلك ملاحظة جيدة في الحقيقة يقول شاهدتوا في بعض الإخوان المتزمين المتشددين حيث أنه عندما يشاهد أحدا غير مطلق لحيته يعبس وجهه ويبهضه وجلا من نصفه يقول أرجو التنويه عن هذه الملاحظة ونصف يقوم بها وأنا لو أعمل زهلا خير يعني فعلا عدم التعميم هو المطلوب يعني قد يوجد من يعمل ذلك لكن يا أخوان في مثل هذه المور ينزم شيء من التفصيل وكل مسلم ينفر من المعصية الظاهرة التي فيها صرار على المعصية وأحيانا يبدو نفوره على ملامح وجهه هذا أمر يجب أن نتعاذر فيه لكن إذا انعكس هذا إلى إساءة الأدب وإلى تغيير منهج التعامل إلى حد عدم العدل أو الخروج عن مكتظى النصر أو التعامل بقسوة مع من يفعل المعصية تؤدي إلى تنفيره من الدين إذا تعدى التعامل إلى الذي لا يشرع فمن هنا يكون أخطأ لكن أعيد وأقول إذا كان المسألة مسألة مجرد ظهور علامات التذمر من المنكر الاستياء من المنكر هذا يا أخوان أظن مكتظى النصيحة وهو من لوازم البراء ومن لوازم الانكار يعني كثير من المنكرات ما تستطيع انكرها لا بيدك ولا بلسانك فاللقل يتمعر وجهك ويشعر صاحب المنكر أنك تكره منه ذلك لكن بمجرد أيضا مسألة الحساسة يمر أن يكون هذا باعتدال ومرعاة بالمصلحة والحكمة فأنت إذا رأيت إنسان يدخل طبعا من الطبيعي أن فعلا يظهر على قسمات وجهك شيء من يعني التذمر من هذا لأنه أولا وقع في ممكن عظيم وفي حرام يضره ويضر من حوله وأنا يا أخوان أسأل الله العافي لهؤلاء المدخرين وأن لهم بالتوبة وشور الشفاء والعافية يا أخوان أنا أتعجب ولا ينقضني عجبي من صفاقتهم من قلة أدبهم حتى في الأماكن المنع فيها التدخين تدخل المطار تفاجأ في واحد يبخ في المجموعة طابور من بعضهم مسكين قد يكحكي عنده حساسية يبدو يدعون عليه فهم إذا لا لاحظ في وجهك شيء من الإسنكار إلى كاذ يعني نفتش بك طيب منكرك أنت الذي آديت فيها الخلق وأسأت في مع الخالق عز وجل وآديت نفسك وأسأت الأدب وخرجت على النظام ثم إذا عبست في وجهك أو أنكرت عليك أو أشعرتك بأني أكره هذا تضيق ضائقتك اليوم الناس صاروا لا يطيقون إنكر المنكر ولا حتى بقسمات الوجه فأنا أرجو من أخي السائل أن يأذر به أخواننا اللي عندهم سرعة يعني, يعني سرعة تجاوب مع ما عندهم قوة إيمان إذا رأوا منكر ظاهر طبعا هو قد يرى لك النصيحة يهتودد إليك يخب لك لكن كن وجهه يستنكر المنكر فهذا أمر تعذره فيه إلا إذا وصل الأمر إلى حد ساءة الأدب أو العنف أو يعني الأمور التي يتعدى في حدود الشرع من هنا فعلا نلومه ونقول أنك أنكرت المنكر بمنكر وهذا لا يجوز وإن كان المنكر له ضوابطه وله حدوده على الحال أعود وأقول يا أخوان من حقنا جميعا أن نشعر إخواننا الذين يقعون في شيء من المنكرات الظاهرة لأننا نكره عليهم ذلك ولا نحب منهم ذلك وأن المنكر الظاهر من الضروري أن تشمئز منه هفوسنا وأن تتغير قسمات وجوهنا هذا أمر يقتضيه الأمع الإنكار الذي أمر الله به والذي من خصائص الأمة كنتم خير أمة أخرجت الناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فيعني إذا ابتلينا وكلنا يبتلى بشيء من الأخطاء فيجب أن نعبر أخواننا الذين ينكرون علينا أخطاءنا بمثل هذه النظرات المشفقة هي أنا أعتبرها نظرات مشفقة وإن كانت أحيانا يشعر صاحب المنكر أنها تسيئ إليه لكنها نوعا من التأديب الذي يعني يقتضيه الحزم الشرعي. ما لم اعد واقول ما لم يصل الامر الى العدوان او الظلم نعم ديننا انه احسنته أحسنت. هذا اساء هذا هذا الشيء غير مناسب نعم احسنت, أحسنت. هذا اسلوب اذا تبين السؤال بالمثال انه هذا لما قيل له لماذا انت فاين أحسنت بارك الله فيك وهذه مسألة مهمة يا أخوان فعلا يجب أن نخضع فيها للشغل وهو أنه ينبغي أن لا يسأل أدب في إنكار الممكن لإجزاك الله فيه لا علي حال أحسنت أنك تلطفت معه ولعله يأخذ درس بعد ذلك إن شاء الله يقول ظهر الآن سحرة يتصلون من خارج المملكة ويقومون بذكر اسم الرجل وبعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير عنه ويدعون أنه مسحور ويدون علاجه للإرسال مبلغ من المال سؤالي الرجل الذي يتنادى معهم في الكلام يتابعهم ممن أتى السحرة هل, هل يعتبر ممن أتى السحرة نعم لا فرق يتيان الساحر يتكون بعدة وسائل كان يتيان الساحر بالقديم بماشي إليه الآن يتيان الساحر يتعامل معه عبر الفضائيات عبر الفضائيات عبر الأممت عبر غيرم الوسائل هذا كله نوع من يتيان الساحر لأنه ما الفرق بين هذا وذاك قد يكون الفروق بسيطة لكن كلها شاعة للباطل كلها يعني تأييد هؤلاء الدجالين وكلها أيضا تهوين للمنكر كلها أيضا يتربى عليها أجيال الآن الأجيال التي تشاهد من الأطفال والصغار والنساء شاهدون هذا الذي يتقرب إلى الشاشة وينظر في التضائيات للسحرة ويسمع لهم وربما يستجيب ويدافع عنهم وهذا أعظم كن ذلك من المنكر هذا كله منكر وأخوان هذه مسألة خطيرة يجب التنبه لا ويجب أن نعلم أن أكثر صور الدجل الآن طلت على بعض شبابنا وبعض مجتمعنا لأن هؤلاء الدجالين هؤلاء السحرة سمحوا لي الأخر قليلا ولو دقيقتين لأن مسألة مهمة هؤلاء الدجالون والسحرة يستهون الناس بذكر أذكار وقرآن وآيات وهذا قديم يعني جميع الشياطين الذين يتعاملون مع الانس سواء من شياطين الانس هؤلاء أو شياطين الجن يلمسون الحق بالباطل يستعملون القرآن على غير وجهه بعض الناس يقول كيف يترون القرآن نعم ابتلاء الله عز وجل كما جعل القرآن هدى جعله على أناس آخرين عمى وهلك وضلالة فهؤلاء يستلبسون على الناس بالاذكار وذكر الاحاديث والتسبيح والتهليل وذكر الاوراد والوصية ببعض الاعمال الصالحة وبتلاوة القرآن كل هذه من التلبيس والدجل فمنجرد ما يقول ما اسم ابيك وكذا او حالك كذا فاذا هذا استعمل الشياطين سواء قرنائه واغلب ما ينطلع هذا على بعض الذين يستعملون الدجل انه يقول انا ما مع الشياطين فعلا قد لا يكون تعاونت عام مباشر لكن قرينه شيطان هو الذي يعينه ويذهب ويسرح ويأتي بالاخبار وأغلبها من الكذب والناس يصدقونهم وقد يصدق مرة ومرتين فيفتن به الخلق فإذن يا أخواني يجب أن نتجنب هذا بكل أنواع التجنب ولا على سبيل أن نقاطع هذه المشاهد بجميع وسائلها ولا على سبيل الاستطلاع وهل الذهاب إلى الكهان لغير حاجة إلا الاستطلاع الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الكفر ولا تقبل له صلاة أربعين يوما وعيده شديد من أشد أنواع الوعيد فكيف من يصدقه كيف من يروج له كيف من يبرر بعض أعماله أو يخلط في أحوال السحرة فلنتق الله أخوان في أنفسنا وفي من حولنا والمناصح أيضا ناخذ الأمر بجد في مقاطعة هذه الوسائل بجميع أنواعها سواء وسائل السحر أو جميع أنواع وسائل الفساد هذا ونعوذ بالله من كتب ما ظهر منها من بطن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 ورحمة الله وبركاته